وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَرْسِلُوا إِلَيْهِمْ حَسَاءً إِذَا بَلَغُوا لَكَ حَفِئًا إِن آنستُم مِّنْهُمْ رَشَدًا فَدَفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهم فَأَشْهِدُوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا